ش ق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد تذورا فيقك في الازمات و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله أ م ا بعد ف أ ه ل ا م ر ح ب ا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان ح س ن ا ت اجمعين مع قرار جريء جديد من أ ه م القرارات التي اتخذت في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و كان له من ا ل آ ث ا ر ا ل إ ي ج ا ب ي ة ما لا يتخيل ليس فقط في زمانه و لكن في أ ز م ا ن ك ث ي ر ة جدا م ت ت ا ل ي ة بعد أ خ ذ هذا القرار أ خ ذ هذا القرار ش خ ص ي ة ظلمت كثيرا كثيرا في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ولعلنا تحدثنا عن ظلم هذه ا ل ش خ ص ي ة في أ ح د الحلقات ا ل س ا ب ق ة عندما كنا نتحدث عن قرار الحسن رضي الله عنه وارضى حسن عبدالله عندما تنازل, تنازل عن الحكم ل م ع ا و ي ة ابن أ ب ي سفيان رضي الله عنهما وذكرنا ق ض ي ة أ و ق ص ة م ع ا و ي ة ابن أ ب ي سفيان رضي الله عنه الحقيقة سيدنا م ع ا و ي ة ابن أ ب ي سفيان من ا ل ش خ ص ي ا ت التي ظلمت ظلم ا ً كبير ا ً في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي وما ق ل ن ا ه في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة عن عمرو بن العاص وما قلناه قبل ذلك عن سيدنا عثمان بن عفان نقوله بعد ذلك على م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان وعلى كثير من الذين ظلموا وشوه ا تاريخهم عمدا في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ل ل إ ن ج ا ز ا ت ا ل ض خ م ة التي تحققت على أيديهم ايديهم ن ذكرنا ا طرف من فضل من س ن ا ا م ع و ة حلقة معاوية بن أبي بن أبي سفيان في حلقة الحسن وذكرنا أن سيدنا معوي بن معوي بن أبي سفيان كان عند في رسول مقربا ومقدما ا ل ل صلى الله عليه ل و س شخصيا يعني ن لا ق وذكرنا ل الناس فقط ولكن عند الرسول والحبيب والمصطفى صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان على كتابة الرسائل إلى القبائل المختلفة ومن الرواق أو من الفقهاء من ذكر أنه أنه أو عند عند كان ومن من من يستوثقه عامة كتابة فقط أ ه ك ن يكتب انه ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم و و ح ي أيضا ر ذ ك ا أ ن استخلف أ و استؤمن على ا ل ق ي ا د ة في زمن سيدنا أ ب و بكر الصديق وفي زمن سيدنا عمر بن الخطاب وفي زمن سيدنا عثمان بن عفان و أ ن ا أ ع ت ق د أ ن سيدنا علي بن ابي طالب لو تولى ا ل أ م و ر في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ظروف ط ب ي ع ي ة ليس فيها مشاكل وليس فيها صراعات وليس فيها اختلاف في ا ل ر أ ي في ق ض ي ة قتله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لابقى م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان على حكم إ م ا ر ة الشام لحد أ ن سيدنا معاوية ل ما تولى سيدنا علي بن ابي طالب الحكم س ن ة خمسه وثلاثين من ا ل ه ج ر ة كان حاكم الشام لحد دلوقتي خمسه عشر س ن ة م ت ت ا ل ي ة دون أ ي مشاكل تحدث الشام ثم بعد ذلك اكمل خمس سنوات اخرى في زمن ا ل ف ت ن ة من س ن ة خ م س ة وثلاثين الى سنه اربعين من ا ل ه ج ر ة يعني جمع تقريبا عشرين س ن ة من الحكم ل ا م ا ر ة الشام اللي قلنا قبل كده انها بتضم اربع دول سوريا ولبنان والاردن وفلسطين وهذا حكم ل م ن ط ق ة ك ب ي ر ة جدا ليس فيها اي نوع من الصراعات ولا الخلافات طبعا اي حد بيتكلم على سيدنا م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان هو لا اقول اقل منه في القدره عشر مرات ولا م ا ئ ة مره هو لا يقارن أ ص ل ا ب أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل م ق ا ر ن ة مع هذا الصحابي الجليل يكفينا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسبوا اصحابي ب تسبوا أ قالها مرتين فلو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل أ ح د ذهبا ما بلغ مد أ ح د م ولا نصيفه يعني ايه الكلام ده يعني لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل جبل أ ح د من الذهب ت خ ي لو أنت عندك كم من كم الذهب ا ي س ي ي أو و انفقت ز ي جبل لو أحد أ كل هذا الكم في سبيل الله عز وجل ما بلغ هذا الانفاق قدر ما ينفق أ ح د ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ه م جميعا ولم يحين صلى الله عليه وسلم رجلا بعينه لا يصل مثلما أ ن ف ق هذا الرجل مد ة أ ح د ه م يعني الكفين نصيفه نصف ملء ملء ولا أو حتى الكفين. فمعنى ذلك أ ن العمل الصالح الصغير الذي كان يكون به ا ل ص ح ا ب ة يوازي أ ع م ا ل ض خ م ة مما نكون بها نحن لماذا ل أ ن ه م هم السابقون السابقون الذين بنوا هذه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على أ ك ت ا ف ه م وضحوا التضحيات الكبرى و ب د أ و ا العمل في ظروف ص ع ب ة وكان منهم بلا جدال سيدنا معاويه بن ابي سفيان حتى و إ ن كان قد ت أ خ ر اسلامه من الحقيقه ه ج ر ة في عام ا ل د لحد ي ي ب ة الهجرة الصورة وكتم لو كان حتى تأخر الإنجازات التي إسلامه العام الثامن من إسلامه إلا لهذه أن ا بها والفوائد ا م ل ت ح ق ا ا للأمة ل إ سيدنا ل ا م ة في م ا متتالية ا ر كثيرة عقود ك ت ل تغفل ولا تنسى ولا صورة بأي معاي ن سيدنا الصور الحقيقة م بن أ بن سفيان روى الكثير والكثير من ا ل أ ح ا د ي ث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكل أ ه ل الحديث س و ا ء كان البخاري ومسلم ل ا و ل الترمزي ا و ل النسائي ا و ل ابو أ داود كل أ ه ل الحديث نقلوا عن سيدنا م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان فهو لا ليس ث ق ة فقط ولكنه فوق مستوى التعديل ل أ ن ه صحابي جليل رضي الله عنه و أ ر ض ا ه منذ ن ع و م ة أ ظ ا ف ر معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه وهو خ ل ي ق بالملك يعني عنده قدرات س ي ا س ي ة قدرات إ د ا ر ي ة قدرات ق ي ا د ي ة على أ ع ل ى مستوى ل د ر ج ة أ ن أ ح د العرب في أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة و ل س ه سيدنا معاويه بن م سفيان كان صغير طفل صغير قال وهو يتفرس في سيدنا معاويه بن م سفيان وكان له ف ر س ة ك ب ي ر ة هذا العربي قال إن ه ذ ان الرجل إ هذا الغلام عندما يكبر سيسود قومه يعني هو ت ن ب أ إ ن هذا الغلام الصغير له من الملكات ما تمكنه من أ ن يسود قومه فقالت السيد ة ه ن د بن تودبا و هي أ م مو ع عيبنا بسفيان رضي الله ع ن الجميع قالت ت ا ك ل ت ه إ ذ ن إ ن لم يسود إ ل ا قومه يعني يتتوقع أ ن يسود قومه و غيرهم و كانت نبوءته ا ص ا د ق ة و ت ح ق ق ت بالفعل أ ن لم يسود مو ع عيبنا بسفيان فقط قومه و لكن ساد العرب جميعا و ساد العجم جميعا و كانت دوله ت من الصين إ ل ى المغرب العربي دولها ة ئ ل ة وكان يديرها بمنتهى ا ل ك ف ا ء ة وبمنتهى القدره على القياده ة كلمة ل ل عبد ا رضي معاوية الهجرة وفي عام الجماعه ج ر ة وفضل يحكم المسلمين لحد س ن ة ستين من ا ل ه ج ر ة وطوال هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة عشرين س ن ة من الحكم ك خ ل ي ف ة ل ع ا م ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم يحدث في زمانه فتن ولم يحدث في زمانه صراعات وكان يستطيع بمنتهى ا ل ق د ر ة ا ل ع ا ل ي ة و ا ل م ه ا ر ة ا ل ف ا ئ ق ة أ ن يسيطر على ا ل أ ح د ا ث في زمانه فكانت ا ل أ و ض ا ع فعلا في غ ا ي ة التوفيق في الفترة التي حكم فيها التي سيدنا معاوية حكم البلاد ا ل إ سيدنا ل ا م ة س ي سعد ا ل ن ب ي وقاص يقول ما ر أ ي ت أ ح د ا بعد عثمان أ ق ض ى بحق من م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان وطبعا هو ا س ت ث ن ى فطرت ا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لما كان فيها من الفتن و ا ل ص ر ا ع ا ت التي حدثت في داخل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما ر أ ي ت أ ح د ا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س و د من م ع ا و ي ة أ ي أ ك ث ر أ س و د من ا ل س ي ا د ة يعني أ ك ث ر س ي ا د ة للناس و ق د ر ة ص ا ئ ق ة على إ د ا ر ت ه م وكبيسه بن جابر وهو من كبار التابعين كان يقول صاحبتو م ع ا و ي ة رضي الله عنه فما ر أ ي ت رجلا أ ث ق ل حلما ولا أ ب ط أ جهلا ولا أ ب ع د أ ن ا ت ا منه رضي الله عنه و أ ر ض ى بل إ ن سيدنا علي بن ابي طالب نفسه كان يقول لا تكرهوا ا م ا ر ة م ع ا و ي ة فان ك م لو فقدتموه ر أ ي ت م الرؤوس ت ن ظ ر عن كواهلها يعني لو راح سيدنا م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان وفقدتموه و تولى غيره لعلكم ترون سفك الدماء يكون ب ص و ر ة ك ب ي ر ة جدا في المسلمين ل أ ن سيدنا معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه أرضها كان حليما جدا و كان يحاول قدر المستطاع أ ن لا يدخل في سراع أ و يدخل في قتال و كان يتجنب دائما أ ن ي ب د أ هذا القتال و هذا السراع طبعا مش معنى كده اننا بنتكلم ع ل ى تاريخ ملائكه يا اخواني و اخواتي يعني مش معنى كده إ ن ممكن ما يكونش عند سيدنا م ع ا و ي ة خ ط أ بالعكس إ ح ن ا بنقول إ ن سيدنا م ع ا و ي ة اجتهد في ق ض ي ة ا ل ف ت ن ة و في ق ض ي ة قتل ق ت ل ت سيدنا عثمان و أ خ ط أ في هذا الاجتهاد و لا يضره ذلك ا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه ذكر أ ن الحاكم الذي يجتهد و يصيب له أ ج ر ا ن و الذي يجتهد و يخطئ له أ ج ر ليس فقط يغفر له ر ب العلمين ا سبحانه و تعالى و لكن أ ع ط ى له اجرا على الاجتهاد و أ أ ع ط ى ج ر اعطى ن أو أ أ ج ر ي ن لمن اجتهد و أ ص ا ب أ ج ر الاجتهاد و أ ج ر ا ل إ ص ا ب ة فسيدنا معيب بن سفيان كان مجتهدا في هذه القضيه ة وكان ما و والتابعين وعلى ولا وهؤلاء كانوا يخطئوا ولا أن يكون في في أولها أو عدد على معه عليها المبدأ كبير هناك كل الكبيرة كان الصحابة تذوب بحر الرأي يضير الذين في قضية القضايا يضيره أيضا في حياته في في التي في التي الرجل آخر آخرها من من من نفس نفس أن أن الحسنات هذا هذا الأخطاء خطأ ويكفينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل رجلا معينا في هذا الجيل بل عدل ا ل جيل بكامله وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهو من خير الناس كما وصف رسول ن ا صلى الله عليه وسلم القرار الجريء ا لسيدنا ل ل ي هنوصفه م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان و ه ن ت ك ل م عنه ل ي ا ر د ة هو قرار غزو البحر وطبعا القضيه دي كانت ق ض ي ة خ ط ي ر ة جدا و أ و ل م ر ة يفكر المسلمون في غزو البحر وليس فقط في غزو البحر ولكن في حرب د و ل ة هي من أ ك ب ر الدول ا ل ب ح ر ي ة التي لها تاريخ طويل جدا جدا في ص ن ا ع ة ا ل أ س ا ط ي ل ا ل ب ح ر ي ة وفي ق ي ا د ة السفن ا ل ح ر ب ي ة وهي ا ل د و ل ة الرومانيه ة فسيدنا صفيان فكر في معايب نبي واحد كان أول ذ هذا ه ده القضية الأسطول يغزو البحر ويحارب فطبعا قرار المسلمين للمسلمين أسطول يكون يغزو أن وأن في منتهى ا ل ج ر ا ة ونخلي بالنا ان المسلمين مالهمش اي خ ب ر ة ب ح ر ي ة قبل ذلك العرب جميعا كانوا من اهل الصحراء ع م ر ه م ما راحوا ن ا ح ي ة البحر اللهم قليل القليل من العرب وكانوا يذهبون في سفن ب س ي ط ة جدا يعبرون بها البحر م ر ة الى ا ل ح ب ش ة او م ر ة الى مصر او غير ذلك من الامور لكن لم يكن لهم اي تاريخ عسكري باي ص و ر ة من الصور في البحر ه ي ح ر ب و ا مين ه ي ح ر ب و ا جيش ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة اللي ب ق ى ل ه ا ع د ة قرون تسيطر على البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط ل د ر ج ة أ ن البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط كان اسمه بحر الروم يعني يسمى على اسم هذه الدولة الكبيرة التي الرومانية يعني البيض التي إيطاليا بلغاريا اليونان هادي الرومانية على تابعة ننسى أن كانت كانت جنوب أوروبا سواء كانت فرنسا إيطاليا، شواطئ بلغاريا، شواطئ اليونان كل هذه المناطق كانت اسم المتوسط سواء الروم مملوكة الزمال، تمثلت الدولة ولا كل الشواطئ حول للدولة البحر كل للدولة شواطئ أوروبا شواطئ هذه بحر الشواطئ ا ل ش ر ق ي ة للبحر الابيض المتوسط اللي هي الشام وفلسطين كانت تابعه للدوله ا ل ر و م ا ن ي ة الشواطئ ا ل ج ن و ب ي ة للبحر الابيض المتوسط اللي هي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر كل ده كان تابع للدوله ا ل ر و م ا ن ي ة يعني البحر الابيض المتوسط كان ع ب ا ر ة عن ج ز ي ر ة او عن بحيرة من كل مكان تحيطه الشواطئ الرومانيه ة كان ن ع د م مدن عدة عدة تبني السفن بحرية أساطيل عندهم ناس متمرسين في حرب البحار فطبعا هيقاتل هذه ا ل د و ل ة ا ل ع م ل ا ق ة طبعا قرار في منتهى الجراه أ جرأة ة برضو يضيف إلى ه ذ القرار أن ذ ومنذ ا القرار كان مرفوض من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الخطاب كان يخاف خوفا شديدا على الجيش الإسلامي وكان يخاف على أن تضيع حياة أحد المسلمين ويكون هو سببا ضياعها أيام ما كان سيدنا معاوي ابن على على مرفوض عمر رضي عمر ويكون من بن عنه بن أن زمن من بن في سفيان هو تضيع أحد وكان ا ا خطاب رضي الله وأرضاه يحاول أن يشجع سيدنا عمر بن خطاب على غزو هذا البحر ل لعمر على ش يشجع م عمر عنه رضي بن بن أن وهو غزو و يرسل له ا ل ر س ا ل ة ويقول ان أ ه ل ا ل ق ر ي ة من حمص يعني المسلمين الذين يعيشون في حمص يسمعون أ ص و ا ت نباح الكلاب عندهم وصياح ا ل د ي ك ة ويقصد ج ز ي ر ة أ ر و ارواد د ج ز ي ة أ ر هذه مقابلة لسوريا وكانت تحت س ي ط ر ة ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة وبيقول ان ا ل ج ز ي ر ة ق ر ي ب ة جدا يعني اننا هنعمل اسطول بسيط ونستطيع الجزيرة ونحارب س ت ط ي الجزيرة ع النصر الى ن و ا ل د و ل ة البيزنطيه ة قضية لكن الخطاب التردد البحر كان سيدنا ان سيدنا معويبنا بسوفيان شديد في يجد متردد بدأ د عمرو ع ولما غزو حمية البحر طرح التعامل مع هذا الكائن الهائل اللي عمره سيدنا عمرو كبيرة يفكر يا ايه وازاي طريقة اللي الكائن بدأ البحر الخطاب لغزو الهائل هو هذا ده سيدنا قبل كده أو ركبوا فارسل رساله ة لاحد ى ا ل ص ح ا ب ة الاجلاء رضي الله عنهم ارضاهم ل و ع م ر بن العاص وكان يثق فيه ث ق ة ك ب ي ر ة سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا عمرو صف فانا اعرف للبحر عايز ه ايه طبيعة البحر ويا لما سيدنا طبيعة ويبن طرى مع ممكن صف ي ياخد جيش في ا ن خ لي البحر هل ف البحر اننا ي البيزنطية توصيف ر على تعالوا عمر الدولة سيدنا كده نشوف بن العاص ورد عمر سيدنا فعل بن الخطاب يقول سيدنا عمرو بن العاص إ ن ي ر أ ي ت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير البحر خلق كبير جدا يركبه خلق صغير اللي هو الانسان ل ي هو ل إ ليس إ ل الا ا س م ء و السماء م ا هذا الذي ء ل يركب ي إلا ل ا س والماء إن ركد إن إن يعني كان خرق الكلوب يعني ركد ركد البحر خرق تخير خرق هادي هدوئه هدأ هذا القلوب حال القلوب حتى في حال هدوئه إن هدأ خرق الكلوب ويزداد إ ن تحرك أزاغ العقول و فيه اليقين ب ا ل ن ج ا ة ق ل ة يعني أ و ل ما تركب البحر احتمال انك تنجو قليل يزداد فيه النجاة اليقين ن ج ا ا ة ل ب ا ل ن ج ا ة ق ل ة والشك ك ث ر ة الناس ش ك في أ تنجو ي ز د د كثرة ثم يقول ل ا ا ن فيه كدود على عود تخيل أ ن ت لو معك عود من الخشب وعلي د و د ة فليس لها حول ولا ق و ة لو حركت العود بقوة حركت ممكن ت ق س فهذا ل وصف د يقول ل ا سيدنا عمر بن العاص وهو ك أ ن ه وصف يقول لسيدنا عمر الخطاب اوعى تطلع جيش يحارب في البحر فلما سمع سيدنا عمر بن الخطاب ل خ ي ر سيدنا عمر بن العاص رضي عنده طبعا دراية وحكمة معروفة في وسط العرب والمسلمين وعنده وسط خبرة بالبحر قبل ذلك فقال عمر بن دراية فقال الخطاف عمر في وحكمة ذلك الله عنه و ا لا ذ ي بعث م م ح د احمل فيه مسلما أ ب د ابدا يعني طول فترة عمري فيه طول لا أحمل فيه مسلما فترة أ و بالله لمسلم, لمسلم واحد أ ح ب إ ل ي مما حوت الروم ي ع ومرت الايام ز أخذ ليه وتوفي ل ا ا ا أو ة أو سيدنا عمر بن الخطاب في سنه الثلاثه وعشرين من ا ل ه ج ر ة وتولى ا ل أ م و ر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ومن أ و ل أ ي ا م سيدنا عثمان بن عفان و م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه أرضا يحاول معه من جديد الذي حاوله قبل ذلك مع عمر بن خطاب ويشجعه على غزو البحر وعلى فتح الجزر ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل ك ب ي ر ة ويقول أ ن هذا ب د ا ي ة خير كبير عندما تستطيع أ س ا ط ي ل المسلمين أ ن تتحرك في داخل البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط أ و في غير من البحر ا فتصل إ ل ى بقاع بعيد ة وتنشر ا ل إ س ل ا م و و ن هناك اعد يشجع سيدنا عثمان في يوم الثاني والثالث وفي رسائل م خ ت ل ف ة ك ث ي ر ة إ ل ى أ ن اقتنع سيدنا عثمان بن عفان ب ا ل ق ض ي ة لكنه قال له لا تنخب ت الناس ولا تقرع بينهم خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فاحمله ه وأعينه يعني لا تكره أ س م م ي ن تنتخب ن ولا م ما منهم يعني ما تطلعش بالقرعة حد و ه و م ا كانش ع ا لا ي يطلع ل اترك ن ا س م نتيجه أراد أن أ ي معك في البحر فليأتي ومن لم يرد فلا على هذا الأمر ومن على تكرهه في فليأتي فلا يرد البحر هذا ا ء معك ع ف أ ي ن كما عثمان قال سيدنا ابن عفان ل ل رضي الله عنه نتيجة هذا عنه نتيجة وأرضاه ه الموضوع سيدنا معاي بن سفيان جهز اسطول بحري و أ ع د بعض السفن و على ف ك ر ة سيدنا عمر ا خ ط ب لم يمانع في تصنيع ع يعني لم يمانع أن تصنع السفن لم أن ن ت ص السفن مرة وسيدنا ا ا ا ل ل ث ن ي في عكة وفي ة عكة أ ك ن د ر ة وفي غيرها معاي بن م سفيان ا استغل هذه السفن وصنع سفنا ج د ي د ة وجهز اسطول بحري لفتح ج ز ي ر ة ك ب ر ص ا ل ت ا ب ع ة ل ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة وجعل على ر أ س هذا الاسطول عبدالله ابن قيس رضي الله عنه و ا ر ض ا ه وجعل م ه ع د د ا كبير ا من ا ل ص ح ا ب ة كان منهم ابو ا ل درداء وكان منهم ع ب ا د ة ابن ا ل صامت رضي الله عنه وكان منهم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وكان منهم السيد ة ام حرام بنت ملحان رضي الله عنه و ا ر ض ا ه زوجت ع ب ا د ة ابن ا ل صامت رضي الله عن الجميع وحصل سبحان الله هذا الفتح وتحركت السفن النبوءه ا س ل م ي ة وتحققت ة الحبيب ا صلى ل ل عليه وسلم التي ت ن ب أ بها ل ل س ي د ة ام حرام بنت ملحان ايه هي ا ل ن ب و ء ة ديت ا ل ن ب و ء ة ديت ان ر س و ا ل ه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يعني يجلس ع ن ي ي في بيت ع ب ا د ة بن الصامت وغلبه النعاس واستيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فكانت ا ل س ي د ة ام حرام زوجه ع ب ا د ة بن الصامت ر أ ت ر س و ا ل ه صلى الله عليه وسلم يضحك فقالت س أ ل الذي ت ه ما يضحكك ف صلى الله عليه وسلم أناس من م أ ي علي في عرضوا غزاة س ب ي ل الله ي ر ك ب و ن ثبجة ه ذ ا البحر هذا البحر يعني يركبون يعني وسط هذا البحر أو محمد ع ظ م هذا ا ل ب ر ل على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقالت و أو ك ا س ي أم حرام بن ت ملحان ادعو الله ادعوا أن ي ج ع ل ن ي م ن ه م فدعا لها ثم نعم ث ا ن ي ة صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك م ر ة ث ا ن ي ة وقال نفس الكلمات فقالت ا ل س ي د ة أ م حرام بن ت م ل ح ا ن م ر ة ث ا ن ي ة ادعو الله أ ن يجعلني منهم فقال إ ن ك من ا ل أ و ل ي ن يعني من أ و ا ئ ل الناس ا ل ل ي ه تصعد إ ل ى السفن لهذه ا ل م ع ر ك ة أ و هذا الغزو الذي هو و وهذه النبوء التي تحققت في أكثر من أمر أولا هو وسلم في في في سبيل الحديث التي عليه طبعا أثبت الله لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا هذا تحققت أكثر من أن أمر غ ز في سبيل الله وهذه ك ر ا م ة ك ب ي ر ة جدا لمعاوي بن ابي سفيان رضي الله عنه و ك ر ا م ة ك ب ي ر ة لعبد الله بن قيس رضي الله عنه و ك ر ا م ة لكل ا ل ص ح ا ب ة وكل الجيش فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أ ن هذا الغزو هو ح ق ي ق ة في سبيل الله كما وصف صلى الله عليه وسلم ثم مثل وصفهم بأنهم, بأنهم مثل الملوك إنه الأسرة على وفعلا ه ذ ا طبعا و ص برضو حميد وطيب وكان يضحك حميد وكان الله صلى ي في ه ه وسلم ذ الحديث دلالة على رضاه ا على ل تحرك ا هذا الفعل العظيم الذي ا م مثل على فعله ل ص ا ب ة ض وأرضاه ي الله عنهم وفعلا عنهم ر ت ح الجيش ونزل و و ص ل إلى جزيرة كبرس الجيش سبحان الله إ ل ى ج ز ي ر ة ق ب ر س واستطاع المسلمون بفضل الله أ ن ينتصروا على ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة ا ل ب ح ر ي ة حتى وقد عرض لهم في ذلك الوقت أ ن يقاتلوا على البر أو البحر فاختار البيزنطيون أ ن يقاتلوا على البحر فقبل ا المسلمون وقاتلوا على الماء وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا وفتحت ج ز ي ر ة قبرص وظلت إ س ل ا م ي ة سنوات طويله ة واعتنق من كثير أ ل الإسلام بل وانتشر الإسلام بعد ذلك منها إلى بعض البقاع في أوروبا لكن ه منها هذه ا وانتشر أوروبا كانت بدايات بعد بعض في تكوين ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي ا ل أ و ل هذه أ و ل م ر ة يكون أ س ط و ل إ س ل ا م ي واتبع أ ت ب بعد ع ذلك ل ك ا م من ده كان سنة في الهجرة 28 أ بعد ذلك بتكوين أسطول بحري آخر كبير ذات أسطول وهو أسطول موقعة ذات الصواري آخر و ا ن تصرف ي المسلمون انتصارا كبير ا جدا على ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة التي كانت قد اعدد أ س ط و ل ا ضخم ا ل ح ر ب المسلمين لكن سبحان الله المسلمون استطاعوا في غضون ست سنوات فقط أ ن يجهزوا أ س ط و ل على مستوى أ س ط و ل ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة و أ ن ي ح ق ق و ا النصر الكبير وفي هذا النصر سبحان الله نذكر موقفا لابي ا ل درداء رضي الله عنه الذي بكى عندما ر أ ى هذا الانتصار الضخم ف س أ ل ه أ ح د ا ل ص ح ا ب ة وقال ما الذي يكيك ب هذا يوم ا ل نصر الله عز وجل في ا ل إ س ل ا م فقال ما أ ه و ن الخلق على الله عز وجل إ ذ ا تركوا امره فبينما هذه أ م ة ظ ا ه ر ة ق ا ه ر ة للناس إ ذ ا بها تركت أ م ر الله عز وجل فصاروا إ ل ى ما ترى هو يتحدث عن الدولة يقول هذه الدولة ظاهرة الدولة يقول الدولة يتحدث البزنطية عن قاهره للناس هذه د و ل ة تسيطر على البحر أ ب د ا م ت و س ط بكامله تسيطر على كل الشواطئ ومع ذلك عندما تركت أ م ر الله عز وجل ما الذي حدث أ ت ى أ س ط و ل بسيط من أ س ا ط ي ل المسلمين عهده كله في البحر ع ب ا ر ة عن ست سنوات فقط من سنه ة ث م س ن ي ه و ع ش ر ي في بعض الروايات إن إذا بعد ض الروايات غزوة إن أو ثلاث المسلمين للبحر سنوات هذا غزو فقط من النصر كده وهانت ا و ل البيزنطية ا عز عندما وجل ب تطور في المسلمون طبعا في الاساطير أ س ط ي البحرية ر وأنشأوا ا ل عدة مدن تنشئ ف ن و ل أ س ا البحريه ة في في في أكثر الأندلس من موضع في الأندلس في القيروان في الأسكندرية في عكا في آآ آآ لبنان بكل سواحله في بيروت في صيدا في سور في أ ك ث ر من مكان أ ص ب ح المسلمون على د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا من ا ل م ه ا ر ة و ا ل ق ي ا د ة ل د ر ج ة أ ن هو في القرن ا ل ث ا ل ث الهجري أ ص ب ح ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي هو ا ل أ س ط و ل ا ل أ و ل في البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط بلا, بلا جدال وكذلك في البحر الأحمر وكذلك في المحيط الهندي والخليج العربي يعني أ ص ب ح للمسلمين س ي ط ر ة ك ب ي ر ة جدا على بحار العالم ا ل م ح ي ط ة بهم في ذلك الوقت وكل ذلك يرجع إ ل ى القرار الجريء الذي أ خ ذ ه معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في يوم من ا ل أ ي ا م و أ ص ر على هذا القرار ع د ة سنوات حتى ت ح ق ق له ثم ب د أ في التنفيذ فكتب الله عز وجل له النصر وكان هذا النصر بدايه لانتصارات ك ث ي ر ة في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة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 ر أ ي واحد لا يتعدد خذ برفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثبات وارفع رايه حق وامضي تجني الخير من الخيرات